119. والذين هم لفروجهم حافظون 110. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 111. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 119. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 110. والذين هم على صلواتهم يحافظون 111. أولئك هم الوارثون 112. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان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 فخلقنا المضغة عظاماً فكسون العظام لحماً فكسون العظام لحماً ثم أنشأه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم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 فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لزل ملاكًا ما سمعنا بهذا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 فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلب فيها اسلب فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 119. للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تثرا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 117. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 118. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 119. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 110. حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ام لم يعرفه رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنن بل جاءهم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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَك مَا لَعِدُهُم لَقَاضِرُونَ إدْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْضَ رَبّ أَعُودُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بِكَ رَبّ أَيِّ يَحْضُرُونَ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 رزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءدو. فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفَّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار, تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون 117. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 118. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا 117. واخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 118. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 119. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, يقولون ربنا آمنا 119. لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 110. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 111. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون